أبا للشاعر سعد بن جدلان أبا نصحك عاخاي من المجالس عشر حكم الله والنذل خلاك رجل يا أجيته رجع مفاليس رجل لي أجيته بد ما تمدّى ورجل لي أجيته بد ما إذا شفت من ابليس ورجل تشوف بوجهه الخير كله ورجل يعكر دنيته بدّ نافيس رجلا بها لايام عيت تحلى ورجلا بها لايام عيت تحلى ابو عا خايب من المجالس عشر حكم الله والنذل خذا قول اللي اجى جاره رجال قول اللي اجى بد ما تذلا ورجلني يجد عبد ما تمله ورجلني يهدم مدني يتعب والساويز ورجلني يعقد الراي ورجلني يحله ورجل حياته كلبوها عواكس ورجل حياته مثل ما قيل فله ورجل حياته مثل ما قيل فلة <تصفيق> أنصحك أن خا عشر حكيم الضي والنذل خلا رجل اللي يجي جار فاليس مفاليس رجل اللي يجي تهبد ما تمدّى رجل اللي يجي تهبد ما تمدّى ورجل, ورجل, ورجل كلامه مثل ضرب الدبابيس ورجل كلامه ما يجي فيه زلّة ورجل اللي الرابع يجيب النوامس ورجل يجيب الكارثة والمذلة ورجل يجيب الكارثة والمذلة اخو انصحك على الخايمين المجاليس عشرحك من رأي والنذل خلا ورجل اللي يجي تروج مذاليس ورجلا يجي تهبد ما تملا ورجل ورجلا يجي تهبد ما تمله ورجلا يصر المال في داخل الكيس ورجل على المحتاج ماله يهله هذي وصايف قلتها لك بتقيس وانت الفهم كل درب تدله وانت الفهم درب تدله كل درب تدله أفنصحك عن خايبين المجاليس عشر حكيم الله ومنذل خالده قد للي أجيته رجع مفاليس قد للي أجيته بد ما تملا قد للي أجيته بد ما تملا يا مرحبا بالفقر دقه وجله الفقر ما هو عب تدري وش العب انك غني والبيت ما حدا يدله انك غني والبيت ما حدا يدله ابصحك يا خايف من المجالس عشر حكي ما ضوي شبكه حصريا على شبكه ملامح